والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من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 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرىكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم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 باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ما أقوم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من فطال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم فقسَت كلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلمون <تصفيق> أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم لَعَلَّكُمْ <تصفيق> الصادقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة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 عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض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 وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إِنَّ الله قوي عزيز ولقد أَرْسَلْنَا نوحا وَإِبْرَاهِيمَ وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رَأفةً وَرَحمَةً رَأفةً ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله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 لفضيله الدكتور